وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فمَا كانََ دَعْوَهُم إجاءهُم بَأْسُنَ إِللاا أَنْقالَُ إِ كَُّ ظَالِمِم فَل نَسْألَ الذيِنَ أُرسِلَ إلَيْهِمْ وَلَ نَسْألَّ المُوسَلين فَلَ نَقُ الصََّّ عَلَيْهِم بِعِلْمِم وَمَا كنا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 وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُما وَأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مبين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 يَا آدَمُ قَدْ أَنزَلنا عَلَيْكُمْ لِباسا سَيَواري سَوْآتِكُمْ وَرِيشا وَلِباسُ التَّقْوَى ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لعلهم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 وَإِذاَا فَلوا فَاحِجَةَ قالَاوا وَجدَدِنَ عَلَيْهَا أَبَ أَنا وَلهَّهُ أَمَرنَابِهَا قُلْ إِ اللهَّه لا يَأنرُ بِالفَحشَ أَتَقُونَ عَى اللهَّهِ مَا لا تَعلُْون قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطُ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةِ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ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 ووصل الآيات لقوم يعلمون قُل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون نَسَاعَةٌ وَلا يَسْتَقْدِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنْ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَمَنْ اتقى وأصلح فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى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 لَمْ يَضْعُفُوا وَلَكِنْ لَا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 국민ively ‫ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَلَنَّ مُؤَذِّنُهُمْ بَيْنَهُمُ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ هَاوِيَةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ وَنَجَفِرُونَ <تصفيق>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 waxaa <laughs> qaq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 ادعوه خوفا وطمعا ادعوه خوفا وطمعا ادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين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 كَمَكَرُوا مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ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 أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَاذْكُرُوا إِذ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 فَتَوَلَّ عَنْهُم وَقَالَ يَ قَوْمِ لَ قَدْعابِلَغْتكُمْ رسَلَاتِ رَبّ وَنَصَحُْ لَكُم فَكَيْفَ آسَعَلَ قَوْمٍِ كَافِرين وَمَاأَرسَلنا فيِي قَريَة مَِّ بِيٍ إِلَّا خَذْنَ أَهْهَا بِالْبَسَاءِ وَالضَّرَّّ إِلَ عَهُم لَعَْهُمْ ي ثم بدلنا ما كان السيئه الحسنه حتى عفا وقالوا وقالوا قد مس ابا الضراء والسراء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 قَالَ إِن كُنتَ تَجِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ أُلُؤٌ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 أو بسحر عظيم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 ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون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 وَقالوا مَهْم تَأتِناَ بِهِ مِنْ آيَ لتَسْحَرنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَ بِمُؤمنِنٍ فَأَرسَلناَا عَلَيْهِ مُُّهَانَ وَالجرَادَ وَالقَُّ لَ وَضَّفَادِهَا وَدَّمَ آياتٍ مُ فَ الصَّات فَسْتَكبرَروا ولمّا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لانك شفت عنا الرجز لنؤمن ان لك ولنرسل معك بني اسرائيل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 ولمّا سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّاهُ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْزَء مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الذي أُنْزِلَ مَعَهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ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 وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِمْ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اسْتَسْقِهِ قَوْمَهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ لَأَنَّنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قُلْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السابت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون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 فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خلَلفُ وَرثُكِتابَ يَأْخذُونَ عَرض هذا الأدِنَا وَيَقولُونَ سَيُغفرَر لناَا وَإن يأْتِهِمْ عَرَرض مِثْلُهُ يأخذوه ألم يَأخذُ أَلَم يُؤخَذَ عَلَيْهِم مِ ثَقُ الكِتاباب عََّ يَقولوا على اللهَّهِ إِللاا الحَقَّ وَدَرَرسُ مَا فيِي.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 خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيه لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَلْ تَقُولُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ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 وَطلُ عَلَْهِم نَّبَ الذي آتَنَهُ آياتنَ فَسَلَخَ مِنهَا فَأت بع الشيطان فَكَان مِن الغوين.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 وَلَقَذَ رَأنا لِجَهََّ مَكَذِيرًا مِن الجِّ وَالإِنسِلَهُم قُلوبُ ال لا يَفقَونَ بِهَا وَلَهُم أَعيُنُ لَا يُبصِون بِهَا وَلَهُم آذَانوا لا يَسْنَعونَ بِهَا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 من جنة إن هو إلا نذير مبين أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى أَنْ يَكُونَ وَأَنَّ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ قَرُبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ يَا نَمُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إلا هو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 هي عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين لهم ارجل يمشون بها ام لهم أيدي يبطشون بها ام لهم اعيون يبصرون بها ام لهم ماذا يسمعون بها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 هذا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَذكُر رَبكَ في نَفْسِكَ تَضَُعَ وخيفَةَ وَدُونَ الجهرِ مِنَ القَوْلِ بِالغُدُو والآصَال وَلا تَكُم مِن الغافِلين إِ الذينَ عِندَ رَبّكَ لا يسَكبِعونَعَن حبادتِه يسَبِّبحونَ وَسَبّحونَهُ وَلَهُ يسجدُونَ